صدى الكويت تقدم قراءه من صلاة القيامة وفي ليلة مطيرة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم من مسجد الدولة الكبيرة قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات في ليله السابع والعشرين من رمضان عام 1421 بعد الهجره من صور الجمع والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم قراءه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 ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ للقارئ مشاري بن راشد العفاسي وكتبت النواصي وكتبت الآثار ونسخت الأجاز القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحلل والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والآن نترككم مع التلاوة الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين